نعم. يقول هل في زماننا هذا من يبلغ منزلة الصحابة رضوان الله عليهم في العبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجو خمسين قالوا منا أو منهم قال بل منكم لأن يعني أن المتمسك بالسنة عند فساد الأمة لا يجد أعوانا فمن وقف في الطريق وحده لا يقف إلا من قوة إيمان ومع هذا فشرف الصحبة صحبة الذي صلى الله عليه وسلم لا يدنيها شيء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد من الصحابة ولا نصيفة لا.